وَعَدِبُ أَنْدَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ أَدَاءَ الْآلِهَةِ إلَّا هُوَ وَحِيدٌ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ عُدَابٌ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 وَهَدِينَا إِلَى سَوَائِصِ الرَّافِعِ إِنَّهَا ذَا أَخِيهِ لَهُ تَسْعُو وَتَسْعُونَ نَعْدَتَهُ وَلِيَ نَعْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَاءَ وَعَزَنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعْدَتِكَ إِلَى نعاده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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَاء وَحُسْنَ مَآبَ وَذَكَرَ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِهِ وَعَذَابٍ أُرْقُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلٌ وَأَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما أب دَنَّتِ عَدْنٍ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٌ وَشَرَابٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصرَاتُ الْضَرْفِ الْتَرَابِ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 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ تَبِعَكُمْ مِنْهُمْ أَدْمُعًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ولا تعلم أن نبأه بعد حين.